teb et rouh wala tewdaani w temur wala nezma nktab ala wajh farah <tabituruh>, يوم الألام يكسر من وجع أمال يوم الوصل جهز على درب القبر واليوم في يوم السفر مات الصبر كل لحظة في حياتي كنت فيها باقية ma niseta rachti jom ehti jorda rachti ma يمسك اه كنت اقولي اليوم يرجع تمطراش وقع علي مستحيل يغيب عني ما يجي يمسك يدي بس اشوف الوقت يمضي ما ذكرني واحتريه واحتريه صرت خايف ما يرجعك الحنين والحكي بين الشفايف مات من طول السنين في غيابك صرت خايف ما يرجعك الحنين والحكي بين الشفايف مات من طول السنين صرت فقع كيف هي من دونك بفكر في رحيلك كيف هي من دونك العمر بعدك حزين بعدك حزين او بيجا بعدك عمر بقى بعدك عمر يوم الواصل أصبح جبر من جلت حان السفار مقت الصبر